إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم مثالا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم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 ثنت لا آتوها، لا آتوها، وما تلبثوا بها إلا يسرى، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا.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 الذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير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 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة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 ومن يطعت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرا مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء نبي لستنك احد من النساء إن التقيتنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تدرجت درج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله.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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصا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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيار أي يكون لهم الخيارة من أمرهم وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِلَّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ ثُمَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا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 وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أي يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذن النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِ أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءٍ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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَدْرِي بِسَاعَتِهَا إِلَّا هُوَ إِنَّمَا يُؤَجِّلُ لَهُمْ سعيرا وخالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن, أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات